بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم